9- استمع إلى الفقرة الآتية ثم اقرأها وتحدث عنها مع أصدقائك سامي يودع صديقه أحمد اليوم سأذهب إلى المطار لوداعي صديقي أحمد لأنه سيسافر إلى مكة ليؤدي العمرة كنت أتمنى أن أذهب مع أحمد إلى العمرة لكنني لا أستطيع هذه السنة، لأن والدتي مريضة، أبي سيسافر في السنة القادمة لأداء العمرة، سأذهب معه إن شاء الله، وأنا أعرف كل معلومات العمرة، ولهذا ستكون سهلة لي،